يريد عمل برقع ولكن سيكون جزء اكبر من الستاره على الحيطه وجزء بسيط على الباب فما هو الحكم في ذلك يعني القول بالكراهه هو قول الجمهور القول بالكراهه هو قول الجمهور فيكره هذا ان لم يكن هناك حاجه الى ذلك تعوضت صيام الايام القمريه ولكن نسيت صيام يوم 13 فألأ صوم بعد اليومين صيام هذه الأيام متعلق بأيام البيض بأيام البيض وهي أيام القمر الثلاثة فمن فاته اليوم الأول وصام اليومين التاليين فهنا نقول يستحب في حقه أن يصوم اليوم الذي يليه لكنه لا يكون عوضا عن اليوم الأول لا يكون عوضا عن يوم الأول لكن هذا من باب قول العلماء أن من اعتاب طعم يستحب له أن يقضيها إذا فاتتهم حتى لا يهمل ذلك فيما بعد وهذا مأخوذ من قول صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه بالليل فليقضيه بالنهار مع ان هذا من النوافع هل اجسد الانبياء موجودة حتى الان وخصوصا جسد خير البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهل لو فتح قبره الان نراء ماذا ماذا تستفيد من هذا يعني هذا السؤال اين إل تستفيدوا اين تستفيدوا إل من الاجابه على هذا ها طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء لكن هل يجوز الواحد يسال يقول لو فتحنا قبر نلاقي ايه الفائده لا تستفيدها فلا تسال سؤالا الا اذا كان من ورائه عمل إذا كان من ورائه عمل تسال اما اذا كان هذا السؤال ليس من ورائه عمل فلما تسال هل يعد قول الزوجة لأم زوجها يا أمي ولأبي الزوج يا أبي من قبيل ادعاء الولد غير أبي فيدخل في آية ادعوهم لابائهم لا لا يدخل في ذلك. لأن هذا إنما يطلق ويراد به غير هذا المعنى إنما يراد به هو كالأبي أو كالأم في المنزلة البعض يرمي السلفيين بأنهم خوارج قاعدة فماذا نجيب على مثل هذا بالأخص مشايخ الدعوة السلفية سأعنا ليس لنا أن نحكم على أحد بأنه من الخوارج قاعدة أو كذا أو كذا بأننا كما لا نرضى أن نكفر أحدا فكذلك لا نرضى أن نفسق أحدا قلوا لما قال باب التكفير التفسق واحد لا يجوز ان تقول على واحد فاسق ولا على واحد مبتدع الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع ثم ان كلمه السلفين هي كلمه فضفاضه يعني الان لما انت تجي تعد من يدخل تحت هذه الكلمه ممكن لها عشر خمس صيفا كل من يدعي وصلا لليلة ولكن ليلة لا تقر لاهل انذاك فاذا كنت انت على مذهب اهل السنه والجماعه فهذا يكفيك انما تقول قلت كده السلفيين خارج قاعده لا لا يمكن ابدا ومن كان من الخوارج القاعده لا يقال عنه انه سلفي إن المقصود بكلمه السلفي انه على عقيده اهل السنه والجماعه من سلفين